فات ما ناسيني وعقب الثمان اللي تعبها ضار الحال جابر اسمت ذاك ترتب اسمته ما شفته وصاح الداخليك الا لا مال عجزت بكات ما لحظة حاضن تهوى الطفل في ديمال شميت ريحتها على طرافكم على طرب فيك امه واستاله مات نفسي مقدر لهوال تم الضياع كدت لي متم الحب على غير الشرف لي مدمأه لازم أعود واشتكل كل الأجيال بنفس حبي to die.